Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Tanzilun min ar-Rahmanir-Rahim. fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun.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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام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 وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاءَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى لا ينصرون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 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ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 أنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي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 إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 Wahai! Dan ayatnya, Anak terahul ardh khawshyata, fadzah anzalna alaihi al-maa ahteszat warabat. Innaal-ladhi ahiyaa lamuhil mauta. Innuhu ala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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأْوُسُ قَنُوطٍ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 Aku akan memberitahu kalian, jika dia adalah dari pengetahuan Allah, maka aku akan menghukumnya. Tetapi jika